بوك تو تيش ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون بديشي تعلم اللغات الأجنبية تعلم اللغات الأجنبية আপনি কোথায় স্প্যানিশ ভাষা শিখেছেন আপনি কি পর্তুগিজ ভাষাও বলতে পারেন এবং আমি ইটালিয়ান ভাষাও অল্প অল্প বলতে نعم واتكلم ايضا شيئا من الايطاليه نعم واتكلم ايضا شيئا من الايطاليه আমার মনে হয় আপনি খুব تتكلم بشكل جيد جدا أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا ا اللغات متشابهها إلى حد ما اللغات متشابهها إلى حد ما عام اجل بري أستطيع أن أفهمها جيدا. أستطيع أن أفهمها جيدا كنت بالائب لكها ك لكن التكلمكتابة شيء صاب لكنلتكلم والكتابة شيء صعب أ لك وما أزال عمل اخاء كثيرا وما أزال اعمل اخطاء كثيرة انغرهو كوري সব সময় আমার ভুল শুধরে দেবেন تصحح لي دائما ارجو ان تصحح لي دائما اپনার উচ্চারণ نطقك جيد تماما আপনি কেবলমাত্র আপনি কোথা থেকে এসেছেন তা যে কেউই বলতে পারে يستطيع الشخص أن يعرف من أين أن ابنبش ما هي لغتك الأم ما هي لغتك الأم ابنككون بحش شكررس مت هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أمتا تتعلم في دورة لغات؟ أمي كونو بوي بابو هار كوتشين أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ أمي أخون نامتا موني كوتة باتشينة لا أعرف اسمه في الوقت الحالي لا أعرف اسمه في الوقت الحالي এখন টাইটেল নামটা ঠিক মনে করতে পারছে না আমি নামটা ভুলে গেছি